قال ضُعُلَناَا رََّّكَ يُبَنَمه إِ الْبقَةَ شبههاَا عَلينقالضعُناَا ربذكَ يُبَلَ مهِ البقتَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا مِنْ قَال إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ قَال إِنَّهُمْ كَانُوا إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ ولا تسل حظ امسلمة لا شيء فيها ولا تسل حظ مسكنة لا شيء فيها قالوا الان اجتى في فذبحوها وما كادوا يفعلون فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادراتم فيها وإذ قتلتم نفسا فيها وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَاللَّهُ مُخْلِلٌ مَّا كُنتُمْ تَكتمُونَ فَقُولِي نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا تَقولي نضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعفلون كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعفلون ثم قشت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة ثم قتت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة فهي كالحجارة أو أشد قتوة فهي كالحجارة أو أشب قتوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من الحجارة لما يتفجر منه وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنُّ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خشية الله مِنْ هَالِ مَا يَخِفُّ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وما الله, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ منهم فَكَمَعْرُون أَن يُؤْثِمُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ وَمَا يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمنا وإذا خلا بعضهم الى بعض قالوا واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا وان جاء خلا دعوهم الى بعض قالوا قالوا أَت حَدّثُونهُم بِمَا فَتَحَل اللههُ عَلَْكُم لحَُّوكُم بِه دَ رَبِّكُمْقالَاال أَتُ حَدّثَُهُم بِمَا بَتَحَل الله عَلَْكُم لُحَان أفلا تعقلون أفلا تعقلون